جاء الليل حل الظلام حاولت ولم أستطع أن أنام ما هذا؟ إنه عواء ما هذا الذي يحلق في الفضاء فنظرت فورا إلى النجوم في السماء رأيتها تشع بالضياء وعدت إلى النوم بعمق وهناء وفي الليل ما من ضوء سوى النجوم والقمر في الجو ما من صوت أو حركة الكل ينام لا كلمة لا ضحكة فنظرت فورا إلى النجوم في السماء رأيتها تشع بالضياء وعدت إلى النوم بعمق وهناء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 نظرت فورا الى النجوم في السماء رايتها تشع بالضياء وعدت إلى النوم بعمق وهناء.